Tidak. الحمد لله يوم سبحانه الوادي سبحانه المسجود في <تصفيق> المجود that is cool والصلاة والتسليم وعلى أمينا وكلنا حمد الرعوم الرحيم اللهم أعطى وفزم وعلى أمي العالم اللهم سمع سمع ذلك عليه وعلى آله تجنى في عالم قدسي وعلى أفسه تجنى القطاب في شارفته في والشاذ والشازح للا تحشر قدو بتعداد ولا يؤمن كفاره بكثرة جرداد عيكو ولا يعلم إن كان صوحة هذا الإنسان ليتجواب بمجده كفاراً وقد نشأ أسراره في الأكوان فما من سره به قدم منيق